كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد بن تيميه رحمه الله تعالى قال رحمه الله في كتاب الجنائز في ابواب الصلاه على الميت قال رحمه الله باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه اولا الصلاه على الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغوا أدخل الصبيان ولم يؤمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رواه ابن ماجه قال رحمه الله وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد قال رحمه الله ثانيا ترك الصلاة على الشهيد عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم رواه أحمد والترمذي وأبو داود والترمذي قال رحمه الله وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر وقد رويت الصلاة عليهم بأساند لا تثوت قال ثالثا الصلاه على الصقط والطفل قال عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازه والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والصقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه رواه أحمد وأبو داود وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة, خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال رحمه الله قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح وأصل ذلك حديث من مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغثا مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعيد ثم ينفخ ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليماً كثيرة. قال رحمه الله باب أبواب الصلاة أو كتاب أبواب الصلاة على الميت. قال باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه ثم ذكر الصلاة على الأنبياء. الصلاة على الميت فرض كفاية على الصحيح. وقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على ذلك ومن حكاه النووي رحمه الله. قد البخاري في صحيحه باب سنة الصلاة على الجنائز وبوّب النساء رحمه الله باب الأمر بالصلاة على الميت وجاءت تحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بالصلاة على الميت منها من صلى على الجنازة فله كذا وسيأتي إن شاء الله في بابه وقال النبي لما مات النجاش صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاش في رواية <تصفيق> لكنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وقراءة ودعاء وتسليم يقول ابن عبد البر وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات ولا يجوز دفنه دون أن يصلى عليه لمن قدر على ذلك وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء وعلى البغاه وعلى أهل الأهواء لمعان متباينة مختلفة، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ما زال الكلام لابن عبد البر، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين الذين على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب ماذا؟ أصحاب كبائر فذكر رحمه الله الباب الأول الصلاة على الأنبياء وذكر حديث ابن عباس قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يصلون عليه ارسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخل النساء الحديث الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ضعيف ضعفه ابن حجر لانه من حديث الحسين ابن عبد الله ابن ضمره متروك الحديث متروك الحديث والحديث دليل على انه صلى الله عليه وسلم انما صلى عليه الناس ماذا فرادا انما صلى عليه الناس فرادا ولم يكن لهم امام لانه لو كان اما احد من الناس ماذا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم لنقل الينا ولم ينقل شيء من ذلك لم ينقل شيء من ذلك وانما نقل واستفاض النقل انه صلى عليه ماذا الناس ماذا وحدانا جيد وحدانا رجالا ثم ماذا ثم نساء ثم صبيا وهو دليل على انه صلى الله عليه وسلم دفن في منزله دفن في منزله وكذلك الانبياء يدفنون حيث ماذا حيث يموتون كما صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد الإمام منه مسألة مهمة قال وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد لأن النساء ماذا؟ ماذا؟ بالغين بخلاف من؟ الصبيان واستدل به في الحديث حتى إذا فرغ ماذا الرجال ادخل من؟ النساء وقد حكى الشافعي رحمه الله ان المسلمين صلوا عليه افرادا صلى الله عليه وسلم لا يأمهم احد وجزم بذلك الشافعي لعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم قال وتناسب ألا الا يتولى الإمام عليه في الصلاه احد وذلك لعظم ماذا لعظم مقامه صلى الله عليه وسلم قيل كان المصلون عليه ثلاثون ألفا من أهل المدينة ومن حولهم تعاقبوا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تمسك به من قدم النساء على الصبيان هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور ومن العلماء من قال يقدم من الصبيان على على النساء وسيأتي إن شاء الله هذا الباب انما عقده المؤلف لاي شيء اولا لحكم الصلاه على الميت مطلقا حكم الصلاة على الميت مطلقا جيد ثم بين ان ماذا أن السنه في الانبياء ان يصلي عليهم فراد أن يصلي عليهم فرادا وانما بدا بالصلاه على الانبياء لانهم اعظم مقاما وشرفا أعظم مقاما وشرفا نعم وسياتي بعد قليل من لا يصلي عليه وهو من الشهيد سيأتي الخلاف فيه ثم سيذكر الامام بعدها ماذا هل يصلي على الطفل والسقط ثم سيذكر الامام الصلاه على من على الغال ثم سيذكر الامام الصلاه على من ماذا حد في حد من الحدود نعم قال باب ترك الصلاه على الشهيد عن انس ان شهداء حد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم رواه أحمد وقد تقدم الحديث اين في البخاري تقدم الحديث في البخاري وانظروا هنا من دقة الإمام لم يكرر الحديث وانما اتى بحديث آخر رحمه الله جيد وهذا الحديث رواه أحمد وابو داود والترمذي والدار قطني والبيهقي والحاكم وحسنه الالباني قد اعلاه بعضهم كالبخاري رحمه الله والترمذي لكن الحديث حسن والشاهد منه ماذا ولم يصلى عليهم قالوا قد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر أي في الصحيح جيد قلت لكم إنما عدل عنها المؤلف لأجل إثبات رواية أخرى وهذه الطريقة الإمام إذا تكرر معه الحديث يأتي بحديث آخر لا يكرر غالبا الأحاديث هذه من طريقه يحرص ان ياتي باحاديث اخرى فيها ما له زياده فائده فيها زياده فائده نعم قالوا وقد رويت الصلاه عليهم باسانيد لا تثبت نعم جاء جاءت احاديث في الصلاه على الشهيد الاكثر من اقوال أهل العلم انها لا تثبت ومن اثبتها فقد ماذا فقد تاول معنى الصلاه بالدعاء ومن اثبتها فقد ذهب إلى ماذا إلى أن ذلك راجع إلى نظر الإمام إلى أن ذلك ناجع إلى نظر الإمام وسيأتي الإشارة إلى هذا الشهيد قلنا هو ماذا هو القتيل في المعترك هو القتيل في المعترك مع الكفار والشهيد كما ذكرنا أنواع شهيد ماذا المعركة وهو المقصود في الآيات والأحاديث والشهيد ظلماً. وشهيد ماذا المرض وشهيد ماذا المرض ويلحق به ما من سماهم النبي في حديث الشهداء خمسة نعم ظاهر حديث أنس وظاهر حديث جابر أنه لا يصلى على الشهيد وهو مذهب ماذا مذهب الحنابلة وقد اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد على ثلاثة أقوال مشهورة الأول أنه لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة الشهيد المقتول في المعركة وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول إسحاق والظاهرية واستدلوا كما ذكرنا بحديث جابر المتقدم وبحديث أنس ولو كانت الصلاة عليهم مشروعة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني أنه يصلى على الشهيد وهو قول المشهور لأبي حنيفة والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد ونصر هذا القول وأيده الشوكان في نيل الاوطار واستدلوا بما في المتفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قتل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم على ماذا؟ على الحوض أو إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وعند البخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. فهذه الصريحة في صلاة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء وهذا دليل الحنفية في هذا في هذا القول. القول الثالث أن الإمام مخير بين الصلاة على الشهيد وتركها لاختلاف الآثار والأدلة في ذلك. ولمجيء الصلاة على الشهيد وعدمها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ولعل هذا القول هو الأرجح أن الإمام مخير في الصلاة عليهم يشهد له حديث جاء عند النسائي ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ماذا جاء إليه فقال يا رسول الله ماذا اريد ان ابايعك فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا ثم في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعده ماذا بشيء من الغنيمه يعني لو انتصرنا لاعطيكم من الغنيمه كما في النسائي فقال يا رسول الله انما بايعتك على ماذا على أن أقتل منها هنا في رواية أقتل منها هنا وفي رواية على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا واشار إلى نحره فلما انتهت المعركة وجدوه ميتا فقال النبي قولته المشهورة ماذا صدق الله فصدقه الله وفي رواية في النساء بسند صحيح أنه قال قوم فصلوا عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ماذا يدل على ان حاديث الصلاة على الشهيد صحيحة وأن القول بتأويلها قول ضعيف فكيف الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على شهاداء حد وصلى عليهم بعد ثماني سنين وصلى على ماذا هذا الرجل المقتول فالجمع ان الإمام مخير بين ذلك وقد أجاب بعض العلماء بجواب آخر أنه كان في أول أمر لا يصلي على الشهيد ثم في آخر أمر أمر النبي بأن يصلي على ماذا؟ على الشهيد نعم الباب الثالث الصلاة على السقط والطفل السقط هو الجنين في بطني المرأة يخرج رغم عنها قبل اوانه او يخرج بد ماذا بد عنها جيد وقيل قبل اكتماله قبل اكتماله والطفل المراد به في الباب ماذا الولد الصغير من الإنسان والدواب ويطلق على المذكر والمؤنث سقط وسقط وسقط بثلاث ماذا ثلاث لغات يجوز في السين الفتح والكسر والضم فعلى اي وجه قريت صح واشهرها الكسر أشهرها الكسر قال عن المغيرة طبعا عقد المؤلف هذا الباب لأجل ماذا أن يؤكد ما عليه الحنابلة من الصلاة على ماذا على الطفل وماذا؟ والسقط وسيفسر ماذا؟ من هو السقط الذي يصلى عليه قال عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريب قريبا منها هذا ماذا؟ على سبيل خبر على سبيل الأمر خبر على سبيل الأمر وهل الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب على خلاف سيأتينا إن شاء الله في الأبواب الأخيرة عن يمينها أو عن يسارها ثم قال والسقط يصلى عليه صريح وهو ماذا كذلك خبر يفيد ماذا مشروعية سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباء ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وابو داود والنساء وصححه حول الباني والحديث صحيح وقال فيه عند أبي داود والماشي يمشي خلفها يعني خلف الجنازة وأمامها وعيمينها وإسارها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والشاهد والطفل يصلى عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ورواه ابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي والحاكم وهو حديث صحيح هو حديث صحيح قلت هذا من المواطن القليل التي فصل فيها الإمام وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح فكأنه يقول إن السقط الذي تشرع الصلاة عليه هو من نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما ان سقط لدونها لدون أربعة أشهر فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح وأصل ذلك حديث من حديث المسعود الحديث المشهور حديث الصادق المسدوق حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه يبعث الله إليه ملك بأربع كلمات بكتب رزقه وفي لفظ يكتب رزقه وأجله وعمله الشقي والمسئ ثم ينفق فيه الروح متفق عليه الحديث أخرجه البخاري في كتاب باب ماذا بدء الخلق وباب ماذا ذكر الملائكة لما قال فيه ثم يبعث الله إليه ملكا وأخرجه في كتاب حديث الأنبياء وباب خلق آدم صلوات الله والسلام عليه وذريته وأخرجه في كتاب القدر باب لأن هذا من الغيبيات التي يعظم الإيمان بها وأخرجه في كتاب القدر في باب القدر حديث الباب حديث الباب في مسألتين الأولى حكم الصلاة على الطفل قال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة على الطفل وجوب الصلاة على الطفل ونقل ابن المنذر الاجماع فيه طبعا إذا عرفت ماذا حياته كان الأمر على الوجوب نعم واختلفوا في الطفل الذي لم يعرف له حياة جيد. الذي هو ماذا قريب ماذا من حكام السقط والذي نفس تجري عليه نفس حكام السقط فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والزهري والنخعي والشعبي وجماعة ويروى عن ابن عمر وجابر أنه لا يصلى على الطفل والسقط حتى يستهل صارخا حتى يستهل صارخا بأن يصرخ لماذا يستهل صارخا يعني تبدو فيه علامات الحياة واستدلوا بما روى الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي بسند فيه ضعف عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه لا يرث ولا يورث ولا يورث حتى يستهل ماذا صارخاً فعبر بالطفل وأراد به هنا أقرب السقط أراد به ماذا السقط وقد ضعف هذا الحديث مرفوعا ضعفه الترمذي والدار قطني والنسائي وابن حزم وابن حجر وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي رويا موقوفا ورويا مرفوعا والموقوف اصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا هو القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله والسقط يصلى عليه وفي الحديث الروايه الثانيه والطفل يصلى عليه هذا عام فيدخل فيه من كل سقط ولا لا ين والطفل كذلك يدخل فيه لكن يقيده ماذا يقيده حديث خلق ماذا خلق الإنسان جيد فإنه لا يعد حيا إلا ماذا الا إذا بلغت له كم أربعة أشهر التي هي الأربعين والأربعين والأربعين مائة وعشرين يوم يعني أربعة أشهر ولذا ذهب أحمد رحمه الله في المشهور عنه وانتصر له ابن قدامه أنه إنما يصل على السقط ماذا إذا نفخ فيه الروح وهو بلوغه كم أربعة أشهر مئة وعشرين يوما واستكمل أربعة أشهر واستدل بهذا التوقيت بحديث ابن مسعود في الصحيحين فإن بعد المئة والعشرين تنفخ فيه الروح وهذا القول كما هو قول إسحاق بن راهوي قال الترمذي والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وصلى الله عليه وسلم وغيرهم قال إسحاق إنما المراد بالاستهلال يعني إن المراد بالحكم هو ماذا بالاستهلال إذا استهل ماذا صارخا إذا بدت منه حركة إذا ماذا ظهرت فيه آثار ماذا حياة حرك عضوا منه صرخ صرخة خفيفة عطس فيما يدل على على حياته قيل إنه إنما يصلى عليه لأنه ماذا نسمة قال بعض العلماء نسمة تامة فيها ماذا فيها حياته ومعنى نفس نسمة نفس معناها ماذا نفس قد كتب عليه الشقاوة كتب عليه السعادة وكتب له ماذا وكتب له رزقه فيقول إسحاق بن رهوي فكيف تترك الصلاة عليه وهو ماذا قد كتب ماذا كتب عليه هذا نعم متى يكتب عليه هذا بعد الأربعة اشهر نعم لذا فالقول الراجح أن يقال إن السقط إنما يصلى عليه ماذا إذا بلغ مئة وعشرين ماذا يوما جيد خلافا لمن قيده بالاستحلال خلافا لمن قيده بالاستحلال فلا يلزم أن يستحل ماذا صارخا وتظهر في أثار ما دام بلغ مئة وعشرين يوما فإنه ماذا فإنه كتب ماذا خلقه نعم فيصلى عليه وذاك تسأل كثير من النساء يعني لما يسقط الجنين عندها هل يصلى عليه نقول ينظر ماذا كم عمره فإن قالت بلغ مثلا أربعة أشهر وزياده نقول ماذا يصلى دون ذلك لا يصلى عليه نعم طبعا ما المراد بالاستهلال عندهم يقول يستهل صارخا بأن يخرج من صوت عند الفقهاء خاصة هذا أو يعطس أو يحرك بعض طرفه لما تبدأ في الشهر الرابع تبدأ ماذا أطرافه تبدأ فلو حرك شيئا منها ماذا فهذا الدليل على, على حياته نعم طبعا لو كان عند هؤلاء لو كان عمره سبعة أشهر ولم يظهر عليه الاستهلال فلا يصلى عليه لأنهم يستدلون بحديث من لا يصلى عليه حتى يستهل واضح لكن الحنابي يقولون من أربعة أشهر يصلى عليه ولو لم تظهر عليه علامة ماذا حياتنا الباب الذي نعم يكتب يكتب ذكر هذا ابن تيمي رحمه الله كيف يكتب عليه شقيون وسعيد وهو ماذا وهو سقط جيد وذكى البعض يكتبوا سعيدا يكتبوا سعيدا نعم قال رحمه الله وأول ما يكتب يكتب أنه سيموت بعد أربعة أشهر نعم قال رحمه هذا الله هذا الحديث من الحديث العظيمة التي يعني يظهر فيها ماذا علم الله تبارك وتعالى أولا وسبحانه وتعالى عظيم خلقه جل وعلا يعني كيف أنه كل نفس منفوسه يبعث الله إليها ملكا فيكتب فيها ماذا فينفق فيها ويكتب ما سمعنا هذا من الحديث العظيم اللي يدل على ماذا على كمال عظمة الله واستحقاقه تبارك وتعالى للربوبية والألوهية وينبغي أن هذا الحديث يكون فيها ماذا اظهار جوانب ماذا عظمة الله عز وجل وقدرته تبارك وتعالى وعظيم خلقه سبحانه وتعالى نعم هو الذي يقول سبحانه وتعالى الشيء يكون فيكون نعم قال رحمه الله رابعا ترك الإمام الصلاة, الصلاة على الغال وقاتل نفسه قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما راى الذي الذي بهم فلما راى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا مثاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي قالوا عن جابر بن سمره رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري قال خامسا الصلاة على من قتل في حد عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال أبك جنون؟ قال لا قال احصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر فلما أذلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خير وصلى عليه رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه قالوا ولم يصلي عليه ورواية الإثبات أولى وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغامدية وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية الصلاة على الغال الذي غلل في الغنيمة وعلى ماذا؟ قاتل نفسه وأن الإمام لا يصلي عليه وأن الإمام الأعظم لا يصلي عليه الغال الغلول اولا هو الخيانة والغال هو الذي يكتم ماذا؟ غنيمته أو بعضها ليأخذها لنفسه ويختص بها <تصف> قال عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا من المسلمين توفي بخيبر وان وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم لاحظ صلوا ماذا امر ظاهروا ماذا الوجوب فتغيرت وجوه القوم لذلك لماذا تغيرت لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانما امر ان يصلى عليه ولا يعلمون ان النبي لا يترك الصلاه عليه الا لشيء فانه كان يصلي على اصحابه الا ماذا الا ان في صور لم يصلي على من سياتي وغيرهم جيد قال فلما راى الذي بهم قال ان صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيها خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسه الا الترمذي رواه الخمسه ومالك وابن الجارود وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي واحتج به احمد وضعفه للباني في مواطن وحسنه في اخرى وهو حديث حسن حديث حسن لاحظوا معي ان رجل مسلم توفي الحديث قال فقال صلوا على صاحبكم هو في ماذا في وجوب الصلاه على الغال فيجب على من على المسلمين ان عليه ولا يسقط فرض الكفايه لا يسقط لكن النبي ترك الصلاه عليه لاجل غلوه ليجري غلوله قال ان صاحبكم غل في سبيل الله فتشنا ما تعف وجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لاحظوا ماذا غل شيئا يسيرا الله عز وجل وميغر لياتي بما غل يوم القيامه قد جاءت عظيم شان الغل ماذا او الغل في, في الشريعه وقد تهم النبي ماذا بالغلول فقال الله مدافع مدافعا النبي ما كان لنبي أي يغل ومن يغل ليأتي بما غل على الخلاف هل معنى الغل هو الأخذ هنا من الغنيمة أو المراد بها الخيانة أو المراد بها الغيانة المطلقة ذهب أكثر وهل العلم إلى أن الغال ماذا يغسل ويصلى عليه وجوبا وهو مذهب ماذا يبي حنيفة ومالك والشافعي وداود لعموم ماذا النصوص في ذلك فكل من قال لا إله إلا الله فيصلى عليه ولو كان غال إلا أن أحمد انفرد فقال لا يصلى على الغال من الذي لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه سائر الناس الجماهير يقول حتى الإمام مالعم ضم ماذا يصلي عليه طيب كيف يجيبون على هذا الحديث قيل إن هذا خاص بمقام النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خاص بمقام السلم لماذا لتقبيح شناعة ماذا الغلول وأن الغال ماذا عمله قبيح ماذا مكروه في الشريعة ثم ذكر حديث جابر أن رجلا قتل نفسه بمشاقص وفي لوا بمش هكذا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة البخاري حديث في مسلمه حديث صحيح أن رجلا قتل نفسه بمشاقس مشاقس هذا يسميه ماذا لفائدة هذه يسميه وصف طردي هل هو مؤثر في الحكم لا يقول العلم هذا وصف طردي لا يؤثر في الحكم وهذا كثير كثير يأتي في, في النصوص الشرعية جيد والوصف الطردي لا عبرة فيه جيد مثل قصه بريره تذكرون وكان زوجها اسود هل هو مؤثر في الحكم لا ليس مؤثرا في الحكم نعم وصفه بالسواد او البياض ماذا طردي وكان الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت واهلكت جمعت اهلي في رمضان في روايه انه كان ماذا قد نفش الشعر راسي جيد هل هذا الوصف مؤثر ليس مؤثرا كذلك نعم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على من على قاتل نفسه على قاتل نفسه ولذا فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يصلي الإمام الأعظم على, ماذا على من قتل نفسه وذهب الجماهير إلى أنه يصلى ماذا عليه مطلقا وما ذهب أحمد فر المسألتين رحمه الله في الغالي وفي ماذا ومن قتل نفسه أنه يصلي عليه سائر الناس ولا يصلي عليه الإمام الأعظم نعم الحديث الذي يليه نعم الباب الذي لباب الصلاة على من قتل في حد إذا الآن معنا من الصلاة على ها الصلاة على الغال لا يصلي عليه يصلي عليه إلا الإمام الأعظم والصلاة على من قتل نفسه يصلي عليه إلا أنه لا يصلي عليه الإمام الاعظم الصلاة على المحدود على من قتل في حد الحدود ما هي كل عقوبة ماذا من الشارع جيد حدت بحد أو بعدد أو بقيد جيد كحد السرقه والزنا وقطع الطريق هل الخمر يعد من الحدود على الخلاف المشهور منهم من لا يرى انه حد ومنهم من يرى انه حد جيد حد الردة جيد هل يدخل في في هذا الحد لا ليس المراد فيه ماذا حد الريس دا ليس داخل في هذا التبويب واضح لأن المرتد ماذا كافر واضح نعم قال عن جابر أن رجلا من أسلم هو من معز بن مالك الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه أضرب عنه وولى عنه صفحا حتى شهد على نفسه أربع مرات هذا العدد معتبر أو لا ده عدد معتبر مراد الراوي إنما حكاه لأنه مقصود مراد فقاله له أبك جنون هذا وصف كذلك وهو وصف معتبر ودليل على أن اعتراف المجنون لا ينظر فيه قال له قال لا قال أحصنت وهذا كذلك ماذا وصف مؤثر جيد قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى لاحظ بالمصلى قد يستفاد منه ماذا فائدة جواز قامت الحدود في ماذا في المصليات نعم فلما أذلقته آلمته وآذته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له أن يسر الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه رواه البخاري في صحيحه قال ورواه أحمد وابود والنساء والتلمذي وصححه ورواه ابن حبان وابن الجارود وقالوا لم يصلي عليه قال الإمام هنا ورواية الإثبات الأولى يقول الإمام أولى لماذا قال رحمه الله يعني فسر كلامه لأن مع المثبت ماذا زيادته علم لأن مع المثبت وأيدها بأي شيء بأيدها بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على على الغامدية كما في صحيح مسلم هذا الحديث حديث جابر أن رجل من أسلم رواه البخاري وراه أصحاب السنن ومسلم كذلك جيد وهو من روايه ماذا مروي من طريق الذهلي عن عبد الرزاق عن محمود بن غيلان جيد هكذا في هذه الرواية الأولى في رواية البخاري أما أكثر الرواة فيروونه عن عبد الرزاق جيد التي رواية ولم يصلي عليه وهم أكثر من خمسة عشر نفسا فكأن محمود بن غيلان انفرد برواية أنه صلى عليه التي عند البخاري بينما أكثر في أكثر من عشرة أنفس وقال بعض ابن حجر خمسة عشر نفسا ماذا رووه أنه لم يصلي عليه فالأقرب حديثيا أنه لم يصلي عليه وقال ابن حجر ورواية أنه لم يصلي عليه أصح هو أثبت. خلافا لما ذهب إليه الإمام خلافا لما ذهب التعليل وجيه لكن نحن ننظرنا من ناحية الإسناد من ناحية الإسناد فيه انفراد من محمود ابن غيلان جيد في مقابل ماذا ما رواه ماذا الأثبات الثقات الخمسة عشر نعم ثم ذكر حديث الغامدية كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها قال الإمام محمد ما نعلم أن مسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالي وقاتل نفسه فكأن الإمام حمد يوافق الجماهير الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى الصلاة على كل ماذا على كل مسلم وليستثنو من الغال وقاتل نفسه أنه لا يصلي عليه الإمام العظيم حتى الإمام العظيم يصلي عليه إلا أن أحمد يرى أنه ماذا الإمام لا يصلي على من على الغال وقاتل نفسه يصلي على من دون على من دون ذلك يصلي على من دون ذلك اختلف الأهل العلم في من قتل حدا هل يصلي عليه أو لا يصلى من رجم أو جلد أو غرب فجاء علي أنه قال اصنعوا بهم ما تصنعون بموتاكم يعني صلنا عليهم وقال جابر صل على من قال لا إله إلا الله وهو قول الزاعي وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي قالوا يصلى على المرجوم وعلى قاتل نفسه وعلى الغال وقال لا تترك الصلاة على أحد ممن صلى إلى القبلة برا كان أو فاجرا وقال النخعي لم يكونوا يحجبون الصلاة عن, أهل عن أحد من أهل القبلة لم يمنعوها وقال أحمد يصلى على الذي حد على كل أحد إلا أن الإمام كما قرأنا لا يصلي على من على قاتل نفسه وعلى الغال قال ابن المنذر سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ولم يستثني صن الرسول السلام على المسلمين ولم يستثن منهم أحد جيد وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار ممن قتل في حد ولا نعلم خبرا وجب استثناء أحد منهم إلا أن للإمام قلنا ماذا ألا يصلي إلا أن الإمام لا يصلي على من على الغال وقاتل نفسه نعم كيف يجيب العلماء على حديث الغامدية إذا قلنا أن رواية السنن اصح من روايه البخاري في أنه لم يصلي عليه كيف يجيبون على الغامدية يجيبون بجواب يقولون معنى صلى عليه ماذا أنه أمرهم أن يصلوا كما قال صلوا على صاحبكم في الذي ماذا غل في الذي غل نعم نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله سادسا الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر طبعا عدم صلاة الإمام لها أثر قد يكون فيها شيء من تشهيلة بالميت فلان ما صلى عليه العالم الفلاني لما صلى عليه الإمام ما صلى عليه فإنه ماذا فيها أثر لتقبيح ماذا فعله وشناعة ماذا فعله نعم قال رحمه الله سادسا الصلاة على الغائب بالنية وعلى ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء وأمر غيره بالصلاة عليهم كما يقول النووي لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ظهرت عليهم الكبائر هكذا يقول النووي ليرتدع الناس عن المعاصي وارتكاب الكبائر جيد ولذا الصحيح النووي لم يصلي على ماعز الأسلم ليكون ذلك زجرا لمن خلفهم قال ابن عبد البر وهذا قال ابن عبد البر وهذا أصل في ألا يصلي الإمام وأمة الدين على المحدفين ولكنهم لا يمنعوا ماذا الصلاة عليهم بل يأمرهم بذلك يأمر غيره بذلك نعم محدثين في الدين مبتدئ يقصد نعم نعم شيخ ما يقال هنا في يعني موافق القول ورواية المثبت من علم حجة على من لم يعلم لا هي هي فعل واحد إما أنه صلى أم لم يصلي جيد فالذي قال أن مع المثبتين زيادة علم جيد فيما لو كانت غير الصلاه يعني لو قال انتبهوا معي قد يقول قال كيف نرد على القاعده هذه انتبه هو اما انه صلى او لم يصلي فلي كيف يكون مع المثبت زياده علمه في امر واحد لكن لو قال صلى ودع وقال قوم صلى فماذا نقول نقول مع المثبت زياده علم بزياده ماذا الدعاء لكن قوم ماذا ينفون قوم يثبتون نحتاج ان نرجع الى ماذا الى الاكثر والاثبت وجدنا أن رواية الأكثر ماذا أنه لم يصلي عليه مئة الثقات هؤلاء ثقة محمود بن غيلان ثقة جيد وعبد الرزاق ثقة جيد فكليهما ثقة وغير عبد الرزاق أكثر من عشرة أنفس كلهم رووه أنه لم يصلي عليه محمود انفرد برواية من طريقه انفرد برواية أنه ماذا أنه صلى عليه فهنا خالف الثقه الثقات نعم وهذا الذي نسميه الشذوذ نسميه الشذوذ نعم قال رحمه الله سادسا والشاذ من أنواع الحديث الضعيف نعم وهذا من دقة علماء الحديث في صنعتهم تجد الحديث في البخاري أو في مسلم لكن تجد بماذا بأنه شاذ هو صحيح في النقل البخاري ما خرم قاعدته ولا مسلم مشى على شرطه وعلى ماذا رواية الثقات لكن هذا الثقة خالف من هو ثق منه أو خالف في الغالب خالف الثقات غيره هنا ماذا؟ هنا يكون له حكم الشدود نعم بس الشيخ أنا ما يعتبر هذا حديث ضعيف لا حديث اللفظة ضعيفة وصلى عليه ضعيفة لكن الحديث كله صحيح لكن صلى عليه ضعيف. فوافقت رواية محمود بن غيلان وافقت الروايات الأخرى باثبات القصة كاملة إلا لفظة وصلى عليه فنقول وصلى عليه شاذة ولم يصلي عليه واضح قال رحمه الله سادسا الصلاه على الغائب بنية وعلى القبر الى شهر قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي بالضبط المساله سيذكر الامام في هذا الباب الطويل سيذكر مسالتين حكم الصلاه على الغائب وحكم الصلاه على القبر فهذه لها حكم وهذه لها احاديث ومسائل نعم قال عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه قال فصففنا فصففنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف متفق عليهما حديث رجل من أسلم حديث جابر حديث معز في فوائد كثيرة ذكر العلماء في أكثر من ثمانين فايدة قد أفرد بعض العلماء بالتصنيف برواياته من الفوائد سريعا جواز اقرار الإنسان على نفسه بماذا بما يوجب الحد كذلك ها مشروعية الستر جيد كذلك التثبت تثبت من القاضي والحاكم قبل إقامة الحد وجوب التثبت جيد كذلك أن القرار بالزنا لا يكون إلا بأربع مرات أنه لا يكون إلا بأربع مرات ان من شرط إقامة الحد الإحصان من شرط إقامة الحد ماذا الحيث في فوائد نفيسة كثيرة منها فقال النبي خيرا وصلى عليه ذكروا بعض جواز الثناء على ماذا على الميت المواقع الكبيرة نعم ذكروا الحجر شيء كثير من ذلك نعم معلش. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر عليه أربع تكبيرات رواه الجماعة قالوا في لفظ نعى النجاشية لأصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلى على الجنازة رواه أحمد قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشية قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحيح الصلاة على الغائب بالنية جيد وعلى القبر للشهر ذكرنا أن في الباب ماذا أراد المؤلف رحمه الله أو أعد المؤلف هذه الترجمة للكلام عن المسألتين حكم الصلاة على الغائب وحكم الصلاة على القبر وعينها الإمام بما عليه الحنابلة إلى الشهر. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي أصحمه وأسمح هكذا يصح في فيها ومعنى أصحمه عطية عطية الله أو عطية جيد والنجاشي وصف لكل ماذا ملك من ملوك ماذا الحبشة صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا يعني اربعه تكبيرات والحديث خرجه البخاري في باب التكبير على الجنازة أربعا وفي لفظ قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهرموا فصلوا عليه قال فصلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فصف فصففنا ونحن صفوف لاحظوا قول الراوي رجل صالح هل هي مقصودة نعم ولذلك سيأتي من أقوال الصلاه على الغائب أنه يشرع الصلاه على الغائب ماذا الصالح المعلوم بصلاحه طيب قوله فصففنا ونحن صفوف مقصودة لأنه جاءت أحاديث ماذا في الترغيب أن يكون الصلاة على الميت صفوف كما سيأتي في فضل الصلاة على الميت إن شاء الله قال جابر كنت في الصف الثاني هذا النقل دليل على أن الصحابة عنو بنقل الدقائق التفصيلية يعني لا تظن أو لا يظن بعض الناس أن الصحابة تركوا بعض النقل أو تساهلوا في بعض النقل حاشاهم رضوان الله عليه بل عنو بنقل السنة نقلا دقيقا جابر يقول هذه القصة ثم يقول واخصليت وانا في الصف ماذا الثاني وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي النعي هو ماذا الإخبار بموته في اليوم الذي مات فيه وإذا كنت به من العلماء من قال أنه لا تجد الصلاة على الغايب إلا في اليوم الذي مات فيه واستدل بهذا الحديث واضح قيدها بعضهم من أجاز الصلاة على الغائب ذهب إلى أنه لا يصلي عليه إلا في اليوم الذي ماته فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات حديث كذلك خرجه البخاري في كتاب الجناز باب الصفوف على الجنازة وباب الصلاة على الجنازة في المصلى والمسجد منذ استنباطات البخاري جيد. وباب التكبير على الجنازة أربع سيأتي باب إن شاء الله في باب الصلاة على الجنازة في المسجد هل تجوز أو لا سنذكر خلاف فيها جيد الإمام هنا قال وخرج بهم إلى المصلة البخاري ماذا استنبط منه استنبط جواز الصلاة ماذا في المصلة وأضف إليها والمسجد وعرض الأحاديث في ذلك وفي لفظ النع نجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج بأصحابه إلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة في لفظ البخاري استغفروا لأخيكم فيه فائدة لطيفة أنه حين يسمع الإنسان خبر مي يشرع له الاستغفار والدعاء له فور سمعه بموته فإذا ما ذكر أن فلان مات جيد أو بلغ غبي فإن مباشر يستغفر له ويدعو له ثم ذكر حديث عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشية قد مات فقوم فصلوا عليه فقال فق فقمنا فصففنا عليه كما نصفف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت رواه أحمد والنسي والترمذي وصححه حديث الباب تدل على مسألة وهي حكم الصلاة على الميت ومشروعية الصلاة على الغائب على الميت الغائب بالنية طبعا الميت الغائب عن البلد لو كان في البلد فقهاء يقيدونها الميت الغائب عن البلد فإن كان في البلد فهو خارج النزاع فنجل الصلاة عليه لكن ميت الماذا؟ الخارج عن البلد بعضهم قيدها بأن يكون مسافة قصر ان يكون مسافه قصر وقال بعضهم مما يصعب الوصول ان يكون ما يشق الوصول اليه اكثر العلماء على انه لا يصلى الا على الحاضر وان الصلاه على الغائب غير مشروعه مطلقا وهو قول ابي حنيفه ومالك وهو روايه عن أبي احمد قال ابن عبد البر في التمهيد وأكثر أهل العلم يقولون إن هذا من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم إنه من خصائص النبي سلم أنه صلى على النجاش فيستدلون بالأحاديث على ماذا ألا أنها خاصة ما دليل خصوصية أنه لم يصلي على غير النجاشي. مات ماذا كثير من أصحاب النبي وسلم ومن يعرفه من النبي ولم يصلي عليهم وكانوا خارج المدينة مثل أولهم البرابع معروف تذكروا لما جاء النبي وخبر أنه مات مثلا قول الثاني أنه تشرع الصلاة على الميت الغائب طبعا استدلالا باحاديث الباب وهو قول الشافعي وأحمد قال ابن حجر وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يأتي أحد عن أحد من الصحابة منعه يعني منع الصلاة على الغائب قال ابن حزم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه أصحابه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه القول الثالث أنه تشرع الصلاة على الميت الغائب الذي لم يصلى عليه إذا علمنا أنه في بلد لم يصلى عليه كبلد كفر أو أنه في محبوس في مكان لم يصلى عليه فإنه ماذا يشرع الصلاة عليه وهذا القول قول ثالث لأحمد واختيار الإمام ابو صاحب السنن وهو قول بعض الشافعية كالخطاب والروياني وصوبه ابن تيمية وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد أنه ماذا يصل عليه الميت الغائب إن لم يكون ماذا سلي عليه ثم تقول الرابع المسألة أنه يشرع الصلاة على الميت الغائب إذا كان ماذا له نفع على المسلمين أو كان ذا ولاية عادلة أو دفاع عن المسلمين والإسلام أو علم عظيم ينتفع به وهو مأخوذ ماذا من وصف النبي توفي اليوم رجل صالح وقد وصفه النبي ماذا أنه لا يظلم عنده أحد النبي الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد هكذا لما أمر النبي أصحابه أن يهاجر وهذا القول قول لأحمد رجحه جماعة من أهل الحديث ورجحه المتأخري الشيخ العزيز ابن باز حين النظر في الأدلة جيد لعل الأقرب دليلا والله أعلم أن يقال أنه لا يصلى على غائب مطلقا إلا إذا كان لم يصلى عليه إلا إذا كان لم يصلى عليه وبي تجتمع ماذا حديث الصلاة على الغائب وترك الصلاة على غيره فإن النبي نعم ترك الصلاة على غير ماذا على الكثير لكنه ماذا صلي عليهم صلي عليهم نعم وما يستدل به بهذا القول أنه مات مناسس من الصحابة في غير المدينة وما ذلك ماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ليجلي ماذا أنه صلي عليهم قد يقول قائل أنه مات بعض الصحابة مثلا في بئر الرجيع وفي بئر معون ماذا يقال أن هؤلاء لهم حكم ماذا الشهداء لهم حكم ماذا الشهيد لهم حكمه الشهيد نعم الدعاء الخصوصية بالنبي كما قال به من؟ أبو حنيف والجمهور الدعاء الخصوصية ماذا؟ لا دليل عليه وذلك سبق لأن ذكرنا إن من القواعد السورية أن دعوة الخصوص دائما لا تثبت إلا بدليل لا تثبت إلا بدليل وذاك قال كثير من العلم أن دعوة الخصوصية ليس بالقوي طيب نعم حديث الجزء الثاني طيب من المسائل التي نصت في الحديث لاحظوا معي الصحابه عنوا بشيء عنوا بأن يبينوا ان صلاه الغائب الميت كصلاه ماذا الحاضر ماذا قال في الرواية وكبر عليه أربعة كبيرات ثم ماذا فصلى بهم كما يصلي على الجنازة ثم قال فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على ماذا على الميت فيقال ان كيفية صلاة الغائب ككيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير وماذا وماذا قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسليم نعي نعي النبي النجاشي لاصحابه فيه دليل المسألة 3 جواز النعي جيد نعي الميت المسلم والمراد بالنعي الاخبار بموته مثلا ومكان الصلاة عليه ودفنه ووقته جيد فإن ذلك مما يعين على شهود ماذا شهود الجنازة والصلاة على الميت وتشريعه واتباع جنازته والدعاء له ونفع الحي بحصول أجل الدعاء والصلاة نعم جواز الصلاة على الميت في مصلى العيد فإنه قال فخرج بهم إلى المصلى جيد لاحظ فصففنا هذه لطيفة فصففنا ونحن صفوف في الويفا صف فنا والحنوسل دليل على مسألة مهمة أنه لا يكون مع الإمام في الصف أحد خلافا لما يشيع الآن يتساهل الناس الآن في يصفون بجانب الإمام مع ماذا مع خلو المسجد من الناس الحيانة فنقول الأولى أنه لا يصف بجانب الإمام أحد ولا يتساهل حتى في ماذا في صلاة الجنازة ما دام في خلفه محل في ينبغي أن يصفوا خلفه واضح ينبغي أن يصفوا خلفه فيه دليل على فضيلة النجاشي ويعني عظم قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على ماذا؟ على علم من أعلام النبوة وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت ماذا؟ بموت النجاشي بما أوحى الله إليه. نعم. نعم. قال رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن مرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال افلا اذنتموني قال فكانهم قال افلا اذنتموني قال فكانهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءه ظلمة على اهلها وإن الله ينورها لهم بصلاه عليهم متفق عليهما وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءه ظلمة إلى آخر الخبر قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر قالوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث رواه مدار قطني قالوا عن سعيد بن مسيبي أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي. الحديث التي في الباب الأخرى في بأب ماذا في بيان الصلاة على القبر إلى شهر وذكر حديث عباس قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وصفه خلفه وكبر أربعا والحديث ماذا والحديث الصحيح جيد وفي رواية الأخرى عن أبي هريرة أن أمرأة سوداء طبعا الحديث هنا وعن ابن عباس وماذا المتفق عليه لأنه أشار في آخر الحديث قال متفق عليهما هذا الحديث في باب الصلاة على الصبيان في باب الصلاة على القبر جيد ثم ذكر حديث بهريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني قال فكأنهم صغروا أمرها سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عنايته تفقد ماذا أصحابه وكان يتفقد حتى ماذا المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد او أمره فقال دلوني على قبره فدله صلى الله سلم فصل عليه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليه متفق عليهم من دقة الإمام قال وليس للبخاري إن هذه القبور مملوئة إلى آخر خبر هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الصلاة على القبر بعدما يدفن أخرجه في كتاب الصلاة باب كنس المسجد والتقاطه والتقاط الخرق والقذى والعدان وباب الخدم للمسجد انظر تبويبات البخاري كيف يستلها استلال رحمه الله ولذلك قال العلماء أن الفوائد السريعة في البخاري ماذا تراجم الأبواب, تراجم الأبواب. كأنها ماذا؟ تراجم على طريقة الفقه الفقهاء قال وليس البخاري إن هذه القبور ملوة إلى آخر الخبر قال ابن حجر إنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الاسناد وهي من مراسيل ثابت البناني بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد جيد فليست ماذا فليست من رواة البخاري وإنما هي مدرجة والمدرج كما تعلموا ماذا ضعيف كذلك نعم <تصفيق> ضعيف في ثبوت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما هو كل له إما حكم الوقف أو مرسم راس التابعين وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبل بعد شهر وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث رواه الدارة قطني رواية الدارقطني هنا روايات شاذة كما يقول ابن حجر فالأولى تفرد بها بشر بن آدم وخالفه غيره عن أبي عاصم جيد قال ابن حجر والسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبل في صبيحة دفنه فما ورد من أنه صلى صلى الله عليه وسلم على قبر بعد شهر أو بعد ثلاث لا يصح وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر أنه صلى صبيحة ماذا صبيحة دفنه ثم ذكر عن سعيد بن مسيب أن من مساعد ماتت والنبي يوسف وسلم غائب فلما قدم صلى, صلى عليها وقد مضى لذلك ماذا شهر والحديث رواه الترمذي وهو من مراسيل سعيد بن مسيب نعم وهو حجه لما ذهب اليه الحنابلة من انه يصلى على القبر الى ماذا الى شهر الى شاع مساله الباب حكم الصلاه على القبر حكم الصلاه على القبر حديث ابن عباس انتهى رسول الله الى قبره الرطب اولا قوله قبر رطب نرجع كذلك رطب ماذا وصف غير مؤثر وممكن ناخذ منه القاعده الوصولية المشهورة جيد ما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا ما وقع اتفاقا لا يكون ماذا تشريعا وانما ذكر الصحابي ماذا قبر الرطب فصلى عليه صلى الله عليه وسلم يصلى على القبر وصفه خلفه وكبر أربعا جيد ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث ابن عباس نامش أي هذا الذي قد يظن أن قول الراوي رطب يعني ماذا قريب ماذا دفنه ذكر بعضها العلم. لكن يقول هنا في الصلاة عليه ليس مؤثرة ليس وصفا مؤثرة نعم أحسن حديث ابن عباس وابي هريرة دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت فمن صلى على الميت فإنه لا يصلي مرة أخرى وإنما الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت وهو قول الجمهور كما قال ذلك بالمنذر فهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وبعض المالكية ونسب إلى عمر رضي الله عنه وعلي وابن عمر وأبو موسى وعائشة وبعض التابعين رضي الله عن الجميع وسائر أو كثير من صحاب الحديث وقال أبو حنيفة لا يصلى, لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة وقال مالك والثوري والليث بن السعد لا يصلى على القبر الا اذا ماذا إلا إذا فاتته ماذا الجنازه واستدلوا باحاديث المنع من الصلاه على القبور واضح كحديث من ابي مرثد الغنوي الشهير لا تجلسوا على القبور وماذا ولا تصلوا اليها والحديث خرجه مسلم والحديث خرجه مسلم والاحديثين دليل على جواز الصلاه على القبر لمن فاتته الصلاه لمن فاتته الصلاة على الميت قال أحمد رحمه الله ومن يشك في الصلاة على القبر يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وجوه كلها حسان كلها حسان من التعليل ولأنه من أهل الصلاة فيصلى عليه جيد ومن الأحاديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ماذا قد دفن صلى على قبر قد, قد فين. إلا أن الحنابل يوقتون هذا ماذا الجواز بماذا بشهر يوقتونه بشهر وما زاد على الشهر فإنه لا يصلى على ماذا بما رواه الدارقطني وبمرسل ماذا سعيد بن المسيب ومرسل سعيد ابن المسيب نعم نعم مدة الصلاة على القبر جيد القائلون بجواز الصلاة على القبر اتفقوا على أن من شرط ذلك حدوث ماذا؟ باب تحرير محل النزاع حدوث ماذا؟ الدفن فلا يصلى عليه إلا بعد على بعد ماذا؟ بعد الدفن واختلفوا في المدة وأكثرها إلى شهر وهو مذهب من كما ذكرنا؟ مذهب الحنابلة وبعض الشافعية ونسبه بعض العلماء إلى أكثر أهل العلم وستدلوا كما ذكرتم مرسين من؟ مرسل سعيد مسيب ورواية الدارة قطني عن العباس. أما بعض الحنابلة فقالوا لا يصلى عفوا قال بعض الحنابلة يصلى عليه مطلقا فالتقيد بالشهر لا ماذا ضعيف عنده ابن عقيل وغيره قال يصلى عليه مطلقا وهو قول عند بعض ماذا الشافعية لكن ما الراجح في هذا يقال الاصل الأصل ماذا الصلاة على الميت الحاضر جيد والصلاة على الميت ماذا قبل دفنه فمن فاتته الصلاة عليه وكان قريبا منه زمانا مثلا جيد أو كان مثلا ممن يعز عليه كوليه أو ابنه أو قريبه فإنه ماذا يشرع الصلاة عليه من دون ماذا من دون تقييد بقيد من دون تقييد بزمان فمثلا لو أن رجلا كان مسافر وتوفي له ماذا قريب أو عزيز فجاء بعد مدة اسبوع شهر فنقول ماذا لم يمكنه الصلاة عليه وحضور الصلاة فنقول لا باس ان يأتي على قبري فماذا فيصلي عليه صلاة ماذا الجنازة لا بأس بذلك نعم لكن ما يشيء عند بعض الناس أن يصلى على كل كل قبر جيد أي, اي وقت فهذا غير, يعني غير صحيح نعم وكذلك هناك من يصلون في صلاة الغائب يفعلها بعض ال من يحدث في يعني في هذا الباب يصلي بنية ماذا الصلاة عن كل ميت ويفعلونها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فيأتي يصلي بنية ماذا بنية أنه يصلي عن كل ميت مات من المسلمين في هذا اليوم واضح ويدعو له هذا من المحدثات هذا ذكره جماعة من العلم أنه من المحدثات وكانت قديمة من القديم موجودة الباب باب النبي عليه الصلاة قال رحمه الله باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معلش أحيانا يذكر لك قريب أو صديق أو أحد أنه مات وكهنت لا تعلم جيد بعد أيه هل يشرع أن تذهب وتصلي على قبله نعم مشروع وعليه يخرج فعل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا اعتقد المرأة أو الرجل فقال هل لا علم علمتموني فجاء فصل على القبر جيد لكن اكثر حاجة تدل على قرب ماذا التوقيت دفن بليل جيد وما ذكره اخونا كذلك أنه قبر ماذا رطب دني على أنه قريب ماذا قريب ماذا دفنه نعم لا يصلي على صلاة غائب لا يصلي على صلاة غائب لا إذا صلي عليه لا يصلي رجحنا في الصلاة على الميت الغائب أنه إنما يصلي على من من لم يصلي عليه هذا الأقوى ومنهم من قال يصلي على من كان ذو مكان عظيم كالإمام الصالح العادل أو العالم الكبير أما من دونهم فصلي عليه لا يصلي عليه لا. أقصد يعني يعني إما أن يأتي يصلي عليه عند قبره أو لا يصلي عليه صلاة غائبة لا يصلي عليه هل سؤال جديد هل يصلي عليه غائب لا ما يصلي عليه غائب لأنه صلي عليه إما أن يأتي يصلي على القبر أو يدعو له لا. قال رحمه الله بفضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه قال ولي أحمد ومسلم حتى توضع في الله بدل تدفن قال رحمه الله وفيه دليل وفيه تليل فضيله اللحد على الشق قال وعن مالك بن هبيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلى عليه امه فيصلي عليه ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثه صفوف إلا غفر له فكان مالك بن هبيره يتحرى إذا قال اهل الجنازه أي فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمسة إلا النسائي قالوا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه, يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه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 على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داود قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت, قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون الله احمد نعم باب فضل الصلاة على الميت وما يرجع له بكثرة الجامع جاءت حديث كثيرة في فضل الصلاة على الميت. وذكر الإمام بعضها. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط في بعض الروايه من شيع الجنازة وفي بعض الروايات من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط أي من الأجر ومن تبعها حتى ومن تبع حتى يفرغ من دفنها فله قيراط كل واحد منهما اعظم من احد وفي روايه مسلم من صلى على جنازه ولم يتبعها فله فله قيراط قال فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل ما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه في لفظ من شهد الجنازه حتى يصلى وفي لفظ حتى يصلي بالبناء المجهول وماذا المعلوم جيد والحديث خرجه البخاري في باب من انتظر حتى تدفن في باب من انتظر حتى تدفن في مسلم اصغرهما مثل احد مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد قال ولي احمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل ماذا حتى تدفن واضح ما الفرق الامام دقيق قد توضع في اللحد لكن يبقى حثو التراب والدفن وتسوية القبر. ماذا القبر فلو انصرف بعد ان تلحد يحصل له الاجر في ظاهر اللفظ واضح نعم قال ولي أحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن وفيه دليل فضيله اللحد على الشك وسياتي ان شاء الله في باب ماذا فضيلة اللحد بعد كنباب جيد قال حتى توضع في اللحد أنهم كانوا يلحيدون لأنه سيأتي أيهم أفضل اللحد أم الشق ثم ذكر حديث مالك بن هبيره قال قال عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين الأمة العدد الكبير يبلغون أن يكونوا ثلاثة, ثلاثة صفوف إلا غفر الله له أو إلا غفر فكان مالك بن هبيره يتحرى مالك بن هبيره الكندي جيد من أهل الشام جيد كان أميرا لمعاوية على الجيوش في غزو الروم فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف إذن الصفوف مقصودة وانظر دقة التابعين في ماذا في في اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صف لهم في النجاشي ثلاثة صفوف ثم ذكر حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين هنا عين العدد قال يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه أحمد ومسلم والنساء والتلمساء ثم قال حزين عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه أحمد ومسلم لاحقا دائما الإمام يقدم أحمد على مسلم أو يقدم أحمد على البخاري على طريقة التي ذكرناها في أوائل الدروس أن الإمام يريد ماذا أن يظهر أحاديث الأحكام التي في أين في المسند المسند ويبين استدلال حناب ما جاء ماذا في مسند أحمد ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربع أبيات من جيرانه الادنيين يعني الأقربين إلا قال الله قد قبلت المهم فيه وغفرت لهم ما لا يعلمون رواه أحمد وقد رواه رحمه الله أبو يعلى قال الهيثم في المجمع رواه أحمد وأبو أبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك رواه الحبان الحبان صحا والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم حديث مالك بن هبيرة رواه الخمسة إلا النسائي وهو حديث يعني ضعفه بعض العلم لكن يقال أن الموقوف ماذا حسن الموقوف حسن الموقوف حسن صحابي فقد أخرجه البخاري صحابي مالك بن هبيرة صحابي وتابعي أنا أسأل أقول صحابي مالك بن هبيرة لا يظهر لي أشكل أسبوع قادم أشكل علي طيب الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وخرجه الطبراني وابن أبي شيب وقال الترمذي حسن والحديث قال ضعفه في سناده محمد بن سحاق وقد عانعنا هنا جيد ودل الأسناع لاحظوا معي حديث الأول من شهد الجنازه عبر بالشهود في الرواية الأخرى عبر بالتشيع وفي الرواية الأخرى عبر والمقصود ماذا؟ الحضور حضور ماذا؟ الجنازة جيد <تصفيق> ثم قال حتى يصلى عليها هل ما بعد حتى داخل فيما قبلها؟ يعني المقصود لو تبعها ولم يصلي فليس له قراءة فالصلاة داخلة في ماذا؟ في التشيع والاتباع والشهود واضح؟ ثم قال ومن شهد حتى تدفن فلو شهدها إلى المقبرة ثم رجع فليس له قراط واضح إذا ما بعد حتى داخل فيما, فيما قبلها قيل أم القراطان طيب في, في الحديث الباب دليل على فضل الصلاة ماذا فضل الصلاة على الميت فضل الصلاة على الميت جيد قلنا ممكن نشير المسائل سريعا جاء في لفظ شهيدة وفي لفظ ماذا تبع وفي لفظ شيع والمراد يؤكد على المراد حضور ماذا الجنازة قوله حتى يصلي نقول ماذا ماذا المقصود أنه ماذا ما بعد حتى يدخل في ما ما قبلها لم يبين في حديث أبي هريرة ابتداء الاتباع جيد ولذا اختار الإمام لفظة ماذا من شهد لان في روايه من تبع جنازه من, ماذا؟ من منزلها فمتى يبدا الاتباع هل هو مثلا من بيته خرج من جنازه من بيتها في روايه حتى او المراد شهودها في المسجد واضح لو جاء الانسان على المسجد وصلى حصل له القراب جيد لا شك ان اكمل شيء خروجها من ماذا من بيتها جيد ثم ماذا حملها الى المسجد ثم ماذا شهود الصلاه عليها ثم ماذا المشي معها واتباع الجنازه حتى حتى ماذا حتى تدفن وهو ماذا اكثر ما ورد في الروايات لكن قد يقال حتى توضع في اللحد الامام لاحظ اختار اختار ما يرجحه فاختار لفظه اولا من شهيد الجنازه ثم اختار ماذا حتى توضع في اللحد فاختياره مقصود رحمه الله في قول النبي وسلم في حديث مسلم من خرج مع جنازة من بيتها وفي لفظ اللي أحمد عند أبي سعيد فمشى معها مع أهلها هل من بيتها ومع أهلها مقصود في أجل الصلاة؟ لا ليس مقصود الصحيح أنه لو جاء للمسجد وصلى عليها فإنه ماذا؟ يحصل له ماذا؟ القيراط فصلى وتبع حتى تدفع أن يحصل له ماذا؟ القيراطان لا يلزم ماذا؟ أن يخرج معها من بيتها أو ماذا؟ أو ماذا؟ أن يمشي معها لأن من العلماء من قال لا يحصل أجر إلا إذا مشى معها من بيتها إلى المسجد حصل له وصلى عليه حصل له القراط الأول ثم ماذا ثم تبعها إلى القبر حتى تدفن حصل القراط الثاني وهي ما بعض العلماء فقال أنه بهذه الأمور يحصل له كم قراط ثلاثة قراريط فجعل ما قبل الصلاة قراط وما بعد الصلاة قراطان طبعا هذا مردود وإنما المقصود ماذا القراطان نعم قال ابن حجر والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط لأنما كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها فذكر الوسائل لا يؤثر بماذا في, في الحكم هنا جيد في الحديث دليل على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها وهو مشروط باي شيء مشروط في الحديث قال لا يشركون بالله شيئا مشروط بماذا كمال التوحيد والإيمان والاحتساب الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتماع له من اتبع الجنازة حتى يصلي عليها فله ماذا؟ من الاجر قراط ومن استمر معه حتى تدفن فله ماذا؟ قراط آخر ولذا جاء في روايه البخاري لاحظوا ويفرغ من دفنه ليس حتى تدفن ويفرغ من دفنها ومنطوقه ويفرغ من دفنها أن حصول القراط لا يكون إلا بعد الفراغ تماما من تسوية القبر والفراغ ماذا من دفنها جيد قال النووي حتى توضع في اللحد أو حتى توضع في القبر فيه دليل على أنه أو دليل لمن يقول يحصل القراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلقي عليه التراب احيانا تمشي مع الجنازة، وأنا حلت على تأكيد هذه المسألة، تمشي مع الجنازة وتحرص على اتباعها لكن اكترى الجمع الكبير قد لا يحصل لك القدرة على ماذا؟ أن تحث التراب، فلو انصرفت هل يحصل أجر؟ كما قال ابن حجر رحمه الله جيد والنووي أنه ماذا؟ حتى توضع ماذا في القبر، حتى توضع في القبر، وإن كان أكمل الروايات ماذا؟ حتى تفرغ من دفني هذا أتمشي. وي... وي... ثم يأتي بعده ماذا الدعاء له جيد اختلاف الروايات أثر ماذا على الفاظ جعله أثرا في ماذا في الحكم ولذاك أؤكد أن احيانا الطلع على الألفاظ والروايات والعناية بالتخريج مهم في هذا الباب مهم في هذا الباب في الحد فضيله فضيلة اللحد فضيلة اللحد جواز الانصراف بعد الصلاة دون الخروج إلى المقبرة فالإنسان يصلي وينصلي فليس عليه حرج لحصول ماذا الأجر ويذكر بشيء. الإنسان ينبغي خاصه في الحرمين ينبغي أن يستحضر ثواب الصلاة جيد ويستحضر ماذا وهو يدعو للميت كذلك جيد طيب ثم ذكر حديث عائشة ما من ميت يصلي عليه أمة ما من جيد من هنا ماذا مزيده لتأكيد أي شيء لتأكيد الاستغراق أكيد المستغرق أي ميت من المسلمين أي ميت من المسلمين ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة هل المئة مقصود هل مفهوم العدد مقصود أو معتبر هنا جيد الحديث دليل على ماذا استحباب أن يكونوا مئة جيد هو دليل على استحباب كثرة المصلين وقيل إن العدد غير مقصود بدليل الرواية الأخرى صلى عليكم أربعون إلا شفعوا إلا شفع جيد وقيل إن هذه الأعداد خرجت أجوبة للسائلين. مرة سئل النبي فأجاب بمياه، ومرة سئل فأجاب بأربعين. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر مرة بقبول شفاعة مياه، ثم أخبر بقبول شفاعة ماذا؟ أربعين. والمقصود من ماذا؟ تكفير عدد ماذا؟ المصلين على الميت. ما من رجل؟ كذلك ما من هنا مزيدة لتأكيد الاستعراق والمعنى أي رجل مسلم؟ قوله رجل مفهوم ماذا لقب غير معتبر يعني وما من امرأة جيد تموت من المسلمين فيصلي على جنازتها أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا ماذا خطر الشرك وبيان أثر التوحيد إلا شفعهم الله في قبل شفاعتهم فيه لاحظوا لا يشركون بالله شيئا نكرة في ماذا في سياق النفي فتعم الشرك الأصغر والأكبر. فتعوموا الشرك الأصغر والأكبر على قول كثير من الحديث. والحديث دليل إثبات الشفاعة المؤمنين وأن شفاعة المصلين الميت مقبولة وفاضل. قوله ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين يعني الأقربين. لماذا كان الأقرب أو الأدنى قيل لأنه أعرف بحاله هل يصح أن يكون هذا القيد وصفا وعلة وسببا يصح جيد فهنا يجب الاقتصار على ما جاء في المعنى نعم شهادة الأقربين له شهادة الأقربين له الباب الأخير نعم ونتذكر رواية ابن عمر وابي هرير رضي الله عنهما كم من قراريط فرطنا فيها ففضل الصلاة على الميت عظيم لما فيه من المقصود العظيم للدعاء للميت والاستغفار وسيأتي في حديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء سيأتي شرفاء هذا يذكر الإنسان بفضيلة الصلاة على الميت وأنه لا ينبغي التفريط فيها بل يحرص المسلم على الصلاة وعلى الاتباع وماذا وتشريع الجنازة حتى تتذكرون حديث ابي بكر رضي الله عنه لما سال النبي صلى في الفضائل الاربع قال من صلى منكم اليوم على جنازه في لفظ من تبع منكم اليوم جنازه نعم حديث ابي بكر الاخير نكملوا الاخف اكمل ما نوقف ولا ناخذ النعي طيب خلينا نقف عند التكبير لا يسير الباب يسير نعم قال رحمه الله باب ما جاء في كراهه النعي قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهليه رواه الترمذي قد يقال ما الحكمة من أن الشارع الحكيم نبه إلى فضل اتباع الجنائز كثيرا من شهد من تبع وتذكرون في الحديث خمس حق المسلم على المسلم اتباع الجنائز وقال ست وفي رواية سبع اتباع الجنائز لأن في حكم عظيمة من الحكمة أولا ماذا تسلية أهل الميت فيها تسلية لأهل الميت أهل المصاب وفيه اعانه أهل الميت على ماذا على تغسيله وتكفينه وحمله وماذا إلى الصلاة مثلا ثم حمله بعد الصلاة عليه وفي حفر ماذا القبر لو احتاج إلى حفر القبر وماذا والدفن وحثو التراب نعم فالمقصود عظيم وعظم المقصود هو ماذا الدعاء له الدعاء والشفاء له نعم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معفون ما, ما ليش أدري إن بعضها مكتوبة كذا نقاط فاتذكرها في فضل الصف كثرة الصف في الجنازة في فضل كثرة الصف لا يلزم وهذا من يستنبط من الاستنباط لا يلزم تمام الصف في الجنازة أو طول الصف فمقصود كثرة الصف مقصود في الجنازة دي يعلمها الله سبحانه وتعالى نعم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن نعي عمل الجاهري رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح قال وعن أبي هريرة وعن قال وعن حذيفة أنه قال إذا ميتوا فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي قال وعن إبراهيم قال لا بس إذا مات الرجل أن يؤذن, أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال انعى, أنعى فلانا فعل, فعل أهل الجاهلية رواه سعيد في سننه قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرايه زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن وليد من غير امره ففتحا ففتح له رواه أحمد والبخاري باب مجارع في كراهية النعي عقد المؤلف هذا الباب لبناء بيان كراهية النعي وسيأتي بيان النعي خبر الموت يقال نعاه ينعاه نعيا وهو الإخبار بموت الشخص ثم قال عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية رواه كذا كذلك ورواه موقوفا وذكر الترمذي أن الموقوف أصح وكذا رجح الدار قطني أن الموقوف صح والحديث قدرويا موقوف مرفوعا موقوفا جيد من رواية أبي حمزة وهو ميمون الأعوار قال الترمذي وليس هو بالقوي عند اهل الحديث فالحديث ضعيف فالحديث ضعيف ممن رواه كذلك جيد أبو يعلى لكن الحديث ضعيف ولو صح فانه يصح ماذا موقوفا يصح موقوفا نعم حديث الذي يليه حديث حذيفة إذا ميته فلا تؤذنوا بأحداً إني أخاف أ أن يكون نعياً سمعت رسوله سميها عن النعي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصحح الترمذي قال الترمذي صحيح وحسن اسناده ابن حجر في الفتح جيد والحديث في سناده حبيب بن سليم قال الحافظ في التقريب مقبول فالحديث حسن ثم ذكر رواية إبراهيم النخى أنه قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحاب وإنما كان يكره يطاف في المجالس فيقال أنعي أنعي فلاناً. فعل أهل الجاهل يراه سعيد منصور في سننه وخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو حسن وعلى نس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية الزيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن من غير إمرة ففتح له رواه أحمد والبخاري أخرجه البخاري في باب <تصفيق> الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه فإن النبي نعى اهل زيد إلى أهله وجعفر وأخرجه في كتاب الجهاد باب ماذا؟ تمني الشهادة وأخرجه البخاري في باب من غامر في الحرب من غير إمره لاحظوا ثم أخذا خالد من غير إمره يعني هل يجوز؟ إن خاف العدو في رواية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قد يعني روايجات طويلة ما يسعنا أنهم عندنا وعيناه تذريفان صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ما وجهه باب علامات النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بموتهم وهذا من علم من أعلام النبوة وهو من أطول أبواب الصحيح جيد هذا الحديث أورد في قصة طويلة جيد اللي هو باب العفوة أبواب الصحيح يقصد به ماذا باب كتاب ماذا كتاب حديث الأنبياء باب وعلامات النبوة باب من أطول ماذا من أطول الأبواب من أطول الأبواب في صحيح البخاري العادة الباب يكون كم خمسة ستة عشرة حديث حديث حديثين لك هذا الباب فيه أظن عددها أكثر من 53 حديثا. وهذا مناسب في أن يكون باب علامات النبوة ومقامه هو أطول ماذا أطول لواو. قلت تعملت فيه. هل البخاري تعمد ذلك أو جاء هكذا واضح. لكنه مناسب ماذا رائعة مع تأليف التأليف الصحيح. جيد. ولفظه في في باب علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تدريفة. في رواية نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة. جيد. وجاء في باب مناقب من خالد بن الوليد. وفي باب مناقب جعفر وابن رواحة. في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة أصيب وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم قال ابن حجر الفوائد في الحديث جواز الإعلام بموت الموت ولا يكون ذلك من نعي عن, عن طيب حديث الباب في حكم النعي في حكم النعي سدل بعض هؤلاء العلم بحديث مسعود وحديث حذيفة جيد أن النعي منهي عنه وأنه مكروه وأن النهي الكراه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لكن حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم لمن للنجاشي نعي النبي النجاشي لأصحابي تقدم معنا وإخبار أصحاب أخباره أصحابه إخباره بموت من الثلاثة وقوله في قصه المراه افلا كنتم اذن تموني أخبرتموني اخبرتموني دليل على جواز النعي وهو الاخبار ماذا بموته والدعاء ماذا الدعاء عليه والصلاة عليه ومكان ذلك فلو قيل مات فلان جين وقت الصلاة عليه كذا ومكان الصلاة عليه كذا فان هذا ماذا فان هذا لا يعد من النهي الممنوع لا يعد من النهي الممنوع ولذا فيقال النعي على انواع نعي واجب ما النعي الواجب ها؟ ما يقوم به فرض الكفايه من ماذا من التغسيل والتكفين والصلاه لابد دنيا على هذا لا بد نعي الانسان جيد لاجل ان يقوم فرض الكفايه نعم. والمراد به الإخبار. المراد به الاخبار الثاني نعي محرم كنعي الجاهليه المشتمل على ذكر ماذا مفاخر الميت وماثره واظهار ماذا عظيم صنعه وفي فهذا ماذا من النهي او من النعي المحرم ويحمل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الملقن وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الاحاديث الصحيحة وكره مالك رحمه الله الإمذار أي الاخبار بذلك على ابواب المساجد والاسواق وراه من النعي والحق ان تا كلام الملقن وألحق به بعض أن النعي في الجرائد أو في وسائل الإعلام أو غيرها قال ابن عربي رحمه الله يؤخذ من مجموع الاحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب واحد الصلاح فهذا سنة ليجل أن يتحقق ماذا؟ مقصود ماذا صرت على الجنازة الثاني دعوة الجميع الكثير او الجمع الكثير للمفاخرة والتباهي فهذا نكرة الثالث إعلام بنوعٍ آخر كنياحة ونحو ذلك فهذا محرم فهذا محرمون نعم في عزاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته ونعيه للصحابة دروس أولا يعني هؤلاء الثلاثة من كبار من, من كبار الصحابة بل اثنين منهم من المهاجرين الأولين من زيد وجعفر وجعفر من أحب الناس كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابن رواحه من اهل ماذا البيعة هؤلاء النفر ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علم الله ماذا انهم لا يرجعون لانه قال لهم فان قتل فلان ففلان فكانه اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيقتلون ومع ذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم صلى الله عليه وسلم قد كان تعرف قصه في غزوه ماذا في غزوة في بالخبر الشهير في شجاعة الصحابة في شجاعة زيد رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ الراية قصة المشهورة في أنه أخذ الراية بيمينه فقطعت فأخذ الراية بيساره ثم قطعت يساره ثم ضرب على رأسه رضوان الله عليه زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وربيبه صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أو قبل النهي عن ذلك ثم أخذ الراية جعفر وقيل إن جعفر هو أول من عقر ماذا خيله وهو المشهور بقوله يا نفس إلا تقتلي تموتي لما أخذها جعفر ترد وكذلك ترد من رواحها قال فخاطب نفسه قائلا وهو يعقر خيله قال علماء هو دليل جواز خيل أو عقل الخيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو يقول يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد اعطيت إلا تفعلي فعله فقد هديته في رواية في القصة إلا تفعلي فعلهما فقد هديتي منسوبة إلى من؟ إلى ابن رواحة إلى ابن رواحة ثم بعد ذلك نزل رضي الله عنه من خيله وقاتل حتى قتل ثم أخذها ابن رواحة فتردد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم وقال قصيدته المشهورة ثم قاتل حتى قتل ثم ما كان من خالد إلا أن رضي الله عنه أرضى إلا أن عمل في الجيش أن أبدل الميسرة بالميمنة وغير قلب الجيش فظن العدو ماذا فظن العدو أن الجيش قد ألحق ماذا بمدد وتعلمون في أول القصة أن الصحابة اجتمعوا وكان عددهم كم ثلاثة ألاف وعدد الروم مئة ألف بل قال ابن كثير في في البداية النهاية أن عددهم كان مئتي ألف فتخيل مئة ألف تقابل ثلاثة ألاف يعني بكل واحد بثلاثين ضعف أو ثلاثة وثلاثين ضعف كأن الرجل بثلاثة وثلاثين فاجتمع الصحابة وبها نختم فقال بعضهم لبعض يعني لو رجعنا وقال بعضهم لو كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمدنا بمدد لأنها من أواخر الغزوات السنة الثامنة فقال بعض الصحابة ومنهم زيد فقال يا قوم للذي تخافون هو الذي خرجتم تطلبون يعني الذي تخافون هو الموت والشهادة لهو الذي تطلبون فسكت الجميع ثم ابتدأت المعركة وهي قصة شهيرة أصولها في الصحيح وقد أحسن ابن كثير في سردها سردا جيدا لو يراجع في البداية والنهاية رضي الله عن أصحاب النبي وأرضاهم فقد قدموا مهجهم نفعة لهذا الدين وذودا عن حياضه واتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يختم لنا بخير وصلى الله وسلم مبارك على رسول الله هنا. في مسألة سويلة أسبوع الماضي عنها وهي إيه سأل بعض الزملاء قال في الميت هل يفرق بين التحليل تخمير الميت المحرم هل يكون فرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني واضح نقول نعم إن وقع قبل التحلل الأول فماذا فلا يطيب ولا يخمر رأسه لأن النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبين والتلبية إنما تنقطع بعد ماذا بعد التحلل الأول. طيب لو مات في اليوم الثالث عشر والثاني عشر بعد التحلل ليه؟ يخمر أو لا يخمر؟ الصحيح أنه ماذا؟ يكفن كما يكفن الميت. كف وهذه في وفي هذا فضيلة ماذا؟ من مات حالة ماذا؟ إحرامي. لأن الرجل الذي وقسطه الناقة وقصعته الناقة كان في ماذا؟ كان بعرفة. كان بعرفة. ومعلوم أن عرف قبل ماذا؟ قبل التحلل. نعم. حسنت. أحسن الله إليكم يقول هل المقصود في قوله؟ فروج ما بالمصلى يعني المسجد لا المصلى مصلى العيد خرج النبي المصلى في يوم العيد هذه كلها في العيد نعم قال يقول السائل ما ليس المسجد نعم استفاد بعضهم منه ان الدم ليس بنجز كيف انه لما يرمى سيدمى والدم سيقع في المصلى فكيف يصلى فيه الصلوات الاخرى قالوا دي عن طهاره الدم فائده لطيف نعم أحسن الله ما حكم الصلاة على صاحب البدعة الأصل أن يصلي على كل من قال لا إله إلا الله والأصل أنه يصلي عليه ماذا؟ الناس لكن قد يقال أن العالم الفاضل الذي يقتدى به لا يحسن يصلي على صاحب البدعة المتفق على بدعيتها جيد والمحدثة فأن هذا لا يصلى عليه جيد خاصة بدع ماذا؟ بدع الاعتقاد بدع الاعتقاد فمن افضل الا يصلي العالم ذو المكانه وذو القدوه الذي يقتدي به الناس الا افضل الا يصلينا لكن سائر الناس لو صلى له لكن كانت بدعته مكفره فانه ماذا فانه لا يصدق عليه كبدعة من القائلين بماذا بالحلول مثلا جيد او بعض البدع الشركيه جيد فانه لا يصلى عليه نعم احسن الله اليكم يقول ما ضابط الميت الحاضر هل المقصود حاضر في الدولة أو المدينة لا قلنا في هذا المسأل أنه الغائب قيل الذي مسافة قصر ولم يصلي عليه أحد أو الذي يشق الوصول إليه في يعد ماذا غائبا نعم. يقول هل يجوز تكرار الصلاة على صاحب الفضل لا لا تكرر أصلا نجسات الجنازة مرة واحدة بل ذكر بعض علماء أن من البدع المحدثة ماذا الصلاة على الميت أكثر مرة حبا فيه كولده أو وليه أو وصيه لا لا يشرع الصلاة عليه نعم فمن صلى على المسجد مثلا صلى على الجنازة في المسجد ثم جاء المقبرة ووجد الناس يصليه لا يشرع له الصلاة بل لو صلى قد يقال أحدث نعم يعني نقصد أنه تدع أحسن الله إليكم يقول هل يقدم عند الترجيح بين حديثين متعارضين عمل أهل الحديث بين الروايات أم العمل بالقواعد الاصولية عند الترجيح عمل أهل الحديث عمل أهل الحديث بين الروايات أم العمل بالقواعد الأصولية عند الترجيح لا إذا تعارضت الروايات تذكروا المسلك الشهير جيد أنه أولا نحتاج أن نتأكد من صحة هذه الروايات ومن ثبوت ألفاظها وما يستدل فيها إذا تعارضت فإنه ماذا نقدم ماذا باب الجمع نجمع بين الروايات فإن لم يتمكن وعلمنا التاريخ فأننا نسخ فإن لم يمكن فنرجح بعض الروايات على بعض هنا يأتي تذكرون صلى عليه ولم يصلي عليه سيكون من الترجيح لنا لو الرواية تعارضت ما المرجح أحد طريقين إما ان يقول القائل بالقاعدة الأصولية أن المثبت معه زيادة علم جيد فنقول هذا هذا مردود أو أن نرجح بكثرة الرواة وهذا أقوى هنا نرجح بكثرة الرواة لأن الاختلاف وقع لفظ فيه إثبات وفيه نفي واضح نعم أحسن وهذا الله ي... باب كبير اسمه باب التعارض والترجيح أو باب تدافع لأدلة ودفع لأدلة يعني كيف في التعارض بينها نعم. أحسن الله إليكم وغالب يقول... يذكرنا في آخر باب أصول الفقه باب مهم الحقيقة نعم. أحسن الله إليكم يقول لو كان الميت صاحب بدعة أو متدع فهل يشفع فيه الموحدون إذا صلوا عليه قلنا أن هذا يرجع إلى شيء يرجع إلى نوع البدعة وهل هو يعني انتفى فيه يعني وجدت فيه الشروط والموانع من علمه بأنها بدعه مثلا أو لا لأن كثير من الناس قد يفعل الفعل وهو لا يعرف ماذا مشروعية أصلا ولا يعرف ماذا أنه مما ينهى عنه وأنه من المحدثات والبدع ولذا ذكر الطرطوشي في كتاب البدع والمحدثات أن من أصول الدين أن يؤلم الناس البدع وحذ... لأنه ماذا قال في, الح... في خطبته ماذا وكل بدعة فحذرهم النبي من البدع قال فمن أصول الدين أن يعلم الناس هذه البدع يقال هذه البدع كذا والمحدثات فنقول يرجى لمن كان مثلا يجهل بدع هذا الأمر جيد أو لا يعرف ضلاله في هذا الأمر يرجى يشفع له أهل الإيمان يرجى ذلك لكن من كان مبتدعا وأصر على بدعته وعلم مثلا أو نوضر في هذا الباب ثم أصر على هذا البدع فإن كانت بدعته مكفرة فالأمر ظاهر لكن كانت غير مكفرة فهو تحت المشياء نعم أحسن الله يليكم يقول هل للنعي زمن محدد النعي المقصود هو الذي يحصل به قصد ماذا مقصوده إقامة الصلاة على الميت ومقصودها من الدعاء فليس له وقت يعني مثلا لو افترضنا أن الصلاة على الميت غدا مثلا فإن كل هذه الفترة للإخبار به والدعاء للصلاة عليه أرجو أن لا تكون من النعي ما في بأس إن شاء الله لكن إذا مات الميت جيد مثلا وقو دفن وصلي عليه صلي ودفن مثلا فليس من ماذا من الحكمة أن ينعى كل خبر في الصحيفه نعي طبعا ما قصد هؤلاء ما هو أن يدعى له جيد لكن نقول لا انتهى زمن الصلاة جيد فلا يشرع هنا ماذا لا يشرع نعم بل يشرع ماذا الدعاء للعزاء والدعاء له والله على أخش يكون من النعي ذكر مفاخر الميت يدعى له فقط يدعى له. السنة يدعى له دون الله يعني بكل حال أحد وبما أفضى وما قدم وليس من الحكمة يعني ظهار هذه الأشياء ليس من الحكمة نعم. لا ما قد يكون من النعي ذكر بعضهم أنه ليكون هذا من النعي خاصة لمن كان له قدم في الإسلام في العلم والعدل ونشر الولاء الصالحة ليس نعيا هذا إنما يتعلم الناس فيه أثر علمه يعني ون يعني نتمشي بما كان عليه من الهدي هذا ثبت في بعض أفعال الصحابة نعم, نعم. ما بل ها ما يكون هذا مثلها يا شيخ نشر أي... المقال لا لا نشر هذه الأشياء ليس كمثلا خطبة عن عالم جليل أو إمام من أهل العدل والفضل هذا قليل في زماننا نعم الأصل يا إخوة الأصل أن الشريعة نهت عن المدح وإن مما أحدثه الناس في هذا الزمان إطراء الناس لبعضهم ولذلك ما ينبغي أن يكون من طريقة الإنسان الثناء الزائد والإطراء والنعي نوع إطراء قد قال نفسه محدث في وجوه المدحين التراب ينبغي الدعاء والتناصح أما المديح الكثير حتى أصبح بعض الناس لا يقبل النصيحة بسبب ماذا؟ أنه تعود على المس... الرجل الكبير ذو المكانة والجاه او العالم وغيره أصبح لا يقبل حال النصيحة لأي شيء لأنه ما اعتاد إلا على لغة التبجيل والثناء والخطاب لا هذا مبسوط لا يعني لا يؤمن على حي ماذا؟ الفتنة ابن عبد بن مسعود خرج مرة من المسجد فأدركه الناس تتابعوا عليه فردهم فقال إنما هي فتنة للتابع والمتبول ينبغي نهيب مثل هذا الباب ما ينبغي كثر من المدح وإلا ذكر الفضائل والثناء إلا على وجه ماذا التأسي والاقتداء فقط وهذا قليل في الناس نعم من ممكن... كان النعي المكروه الذي يذهب إليه الحناء يذهب إلى الحنابلة هو الإخبار بموته في المجامع هذا يعني عند المنحنابلة جيد بل إن الحنابلة يذهبون إلى إن إخبار به مطلقا مكروه واضح مات فلان في مجمع نعلق إعلان على المسجد هذا من المكروه عند الحنابلة أشد منه ذكر مفاخره وهذا من النهي المحرم واضح مثل الآن النعي في الجرائد إن عائلة فلان تنعى فلان ابن فلان هذا نقوله من المكروه واضح جيد لكن أن يخبر بمثلًا في رسالة جوال بأن فلان توفي والصلاة عليه كذا فهذا له غرض يعني أو قصد مشروع وهو الاجتماع في الصلاة عليه تعيين الوقت الناس لا تعرف المكان أي مسجد أي وقت ما تعرف فلا بأس به إن شاء الله نعم أحسن الله ليه يقول هل الشهداء في القصف كإخواننا في سوريا لهم حكم الشهيد في الغسل والكفن والكفني والصلاة نعم هذه معركة قد يقال أنه مثل هؤلاء شهداء خاصة من ماذا من كانوا مثلا في موقع المواجهة مثلا لا يلزم ان يكون مثلا محترب يعني يحمل آلة الحرب جيد لكنهم مثلا ممن يكونوا في المكان ويعلمون أنهم يقصفون جيد أولا هم بلا شك أنهم داخلين في الهدم والهدم ماذا شهيد هذا بلا شك لكن هل هو شهيد معركة جيد هذا الخلاف فيه إن كان مثلا ليس من الداخل في معترك أو لا يحمل آلة حرب بعضهم يقول ليس شهيد المعركة جيد وبعضهم أن يقول أن مجرد تصديه وعلمه أن هذا المكان يغزى فإن هذا نوع ماذا من الاحتراب نوع من الاحتراب فيكون له عكم الشهيد نعم أسر الله عز وجل أن نزقنا وإياكم العلم النافع أن يبين لغنا وإياكم منازل الشهداء اللهم بلغنا منازل الشهداء اللهم بلغنا منازل الشهداء اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير واجعل أعمالنا إلى خير اللهم اختم لنا برضوانك ولتقي من نيرانك اللهم اجعل آخرة كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأنت راضيً عنا غير غضبان اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اجعل اجتماعا اجتماعا مرحوم اجعل تفرقنا بعد وتفرقا معصوما اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله